شكرا أختي المباركة رحيل سلام نعمة الربي يسوع لكل الأحباب في الغرفة مسلمين ومسيحيين ولا دينيين ويهود وعباد شجر وحجر وبقر سلام المسيح يشمل الجميع إلهنا المبارك الصالح الأمين القدوس القادر على كل شيء يا من تعلق المياه في الفضاء يا من تعلق الأرض على لا شيء يا من لك القدرة التي تدهشنا وتحيرنا يا من نأتي إليك في دم صليبك ندخل إلى عرش نعمتك ونتجاثر ونرفع أصواتنا مسبحين اسمك وجلالك لأنك إله تستحق أيها السيد كل مجد وإكرام وبركة وسجود ننطق بتهليل مع السمائيين ونقول قدوس قدوس قدوس مجدك ملء كل الأرض السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك وبهائك أيها السيد نشكرك من أعماق القلب من أجل هذه المحبة التي أعطيتنا إياها أن نعرفك أيها السيد أن يدعى اسمك علينا أن تنفتح بصائرنا الداخلية على ملكوتك الأبدي أن نراك ونحن هنا على أرضنا أن تعيش في داخلنا أن نحيا فيك وتحيا فينا نشكرك من أجل مذبح الصليب اللي جعل لنا دخولا إلى أقداسك بدم ابنك أنت وحدك مستحق أيها السيد أن نباركك أن نعظمك أن نشكرك أنت وحدك مستحق أن نأتي إليك ونجلس في حضرتك ونقول لك تكلم أيها المعلم الصالح لنتعلم لنأخذ منك رحيق الحياة من أعماق قلوبنا نشكرك ونباركك ونعظمك أصلي يا سيدي من أجل كل الأحباء الموجودين الآن في الغرفة بكل أديانهم بكل معتقداتهم بكل أجناسهم وأعراقهم أنت خالق أرواح الكل أنت خالق الجميع أنت تعرف احتياجات الكل يا سيدي تصلي من أجل بركة خاصة لكل شخص موجود في وسطنا الآن أن تسدد احتياجات التي تعرفها أنت جيدا ان كانت احتياجات روحية او نفسية او جسدية أنت تعرف الكل وتسمع الصمت عينك تخترقان أسكار الظلام وكل شيء عريان ومكشوف أمامك أيها السيد نصلي يا سيد من أجل الذين لم يعرفوك اليوم يا سيدي أن تذكب سكيد من روحك القدوس الآن فأنت في وسطنا أيها السيد باركنا بكل باركة روحية من عندك نصلي يا سيدي أن تلمس قلوبنا بنعمة خاصة وأن تفتح يا ربي قلوب اليوم وأن تكسر أغلال وقيود وأن تحرر نفوس يا سيدي لأننا لا نعرف كيف يحدث ذلك ولا نعرف كيف نصنع ذلك ولكننا نفق أنك الوحيد القادر وأنك الوحيد الذي تعرف متى وأين وكيف رافعين هذه الصلاة يا سيدي بصلوات كل الأحباء في الغرفة بصلوعة القديسين في كل مكان في السماوة على الأرض ومن أجل الدم الغالي الذكي الذي أريق على عود الصليب ربي يسوع المسيح ومن أجل روحك القدوس الذي يشفع فينا بأنات لا ينتق بها ومن أجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا اغفر لنا خطيانا وباركنا وأهلنا يا سيدنا حينما ندعوك بشكر قائلين أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمزندين إلينا ولا تدخنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك. والقوة والمجد إلى الأبد آمين ثم امين ثم امين ربي بارك حياكم جميعا أيها الأحباء ومرحب بكم في غرفتكم إن جيسوس كل الأشياء تصبح أخرى وبنعمة الرب القدير سنبدأ في دراسة معا في صفر ملاخي ولن تكون الدراسة دراسة جاسة بمعنى ليس الموضوع مجرد معلومات ولكننا سنتناول أيضا ما هو ما هو روحي سندخل إلى العنق لنتغذى بكلمة الرب الحية أيضا وأرجو من الأحباء اللي بيساعدوني في الآيات يحطوا الآيات على التكست من واحد لخمسة من ملاخي واحد صفر ملاخي واحد من الآيات واحد إلى خمسة وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي أحببتكم قال الرب وقلتم بما أحببتنا أليس عيسو أخا لعقوب يقول الرب وأحببت يعقوب وأبغبت عيسو وجعلت جباله خرابا وميراثه لزئاب البرية لأن أدوم قال قد هدمنا فنعود ونبني الخرب هكذا قال رب الجنود هم يبنون وأنا أهدم ويدعونهم تخوم الشر والشعب الذي غضب عليه الرب إلى الأبد فترى أعينكم وتقولون ليتعظم الرب من عندي تخم إسرائيل مجدا لك أيها السيد الرضا <تصفيق> عفوا إذن نحن هنا بداية في سفر ملاخي سفر ملاخي كتب حوالي أربع سنه قبل ميلاد المسيح له كل المجد طيب وكلمة ملاخي تعني ملاكي وملاكي يعني رسولي او مرسلي فإذن معنى كلمة ملاخي معناها ملاكي والشيء الرائع الرائع أن اسمه له دلالة أيضا في هذا السفر سنتابعها فيما بعد بنعمة الرب إذن بداية السفر نجد هنا وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي هناك وحي أعطاه الرب لملاخي ليقوله إلى شعب إسرائيل لاحظوا لا نجد في ملاخي او غيره أن أي واحد فيهم بيبذل مجهود عسى يثبت في البداية أنه نبي او مش نبي النبي يذهب ويعطي الوحي والكلام الناس سمعوا سمعوا رفضوا هذا الكلام هم مسؤولين عن رفضهم كل ما فعله ملاخي قال الوحي الذي أعطاه السيد الرب هذا الوحي خاص بشعب إسرائيل وأنا أسمي سفر ملاخي وحط لحظوا الكلام ده سفر الأسئلة البشرية سفر الأسئلة اللي احنا بنسألة وعلشان كذا عايزين نخلي بالنا انه احنا نفسنا احيانا كثيرا ما نسأل نفس هذه الأسئلة الموجودة في سفر ملاخي يبدأ الرب المحبة اول كلمات احببتكم قال الرب أحببتكم قال الرب والإجابة البشرية بما أحببتنا انت إيه الدليل أنك أنت بتحبنا الرب هنا يبدأ بموضوع الحب يبدأ هنا يتكلم معهم بالمشاعر التي يفهمونها ومع أنهم خطاء لا يبدأ بالتوبيخ والتعنيف ولكنه يبدأ بكلمة الحب أحببتكم إذن السيد الرب يبدأ بالمشاعر البشرية يلهب مشاعرنا المحبة التي نبحث عنها جميعنا أيها الأحباء في الوقت الذي كانوا فيه خطاه يجب توبيخهم يقول لهم الرب أحببتكم يذكرنا هذا الأمر ربما حينما كان التلاميذ على بحير الطبرية بعد قيامة الرب يسوع وذهبوا للأسف لصيد السمك وجاء المسيح وبمنتهى المحبة أعد لهم سمكا وخبزا وجمرا ليستدفئوا ثم بدأ يتكلم معهم عن المحبة وتناول هذا الأمر مع بطرس الرسول أتو حبني حطونا الآية دي من هوشع 11 أربع لو سمحت أيها الأحبار يقول أجذبهم بحبال البشر بربط المحبة يقول أحببتهم فضلا عارفين يعني فضلا يعني انا وأنت أصلا لا نستحق هذا الحب لا نستحق هذه المحبة ولكن تفضلا منه أنه أحبنا لأنه إذا حاسبنا وفق خطيانا ستكون الكارثة كبيرة جدا إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك الآن عندي سؤال وأول شخص أوجه له هذا السؤال هو وحيد كم مرنا احنا تألنا نفس السؤال فين علامة حبك يا رب انت بتحبين احنا مش شايفين كده احنا مش شايفين كده يا رب مش حاسفين بكده دي احببتنا مش شايف الحال بتاعنا انا تعبان في كذا وفي كذا وفي كذا والموضوع الفلاني متعطل والموضوع الفلاني أنا مش عارف أعمل فيه إيه لا ألمس علامات الحب أيها الرب الإله بما أحببتنا مش بنسأل احيانا السؤال ده مع أنه لو كل واحد فينا أيها الأحباب رجع إلى تاريخه القريب فيجد عناية الرب محبته اهتمامه كم من مرة انقذنا من اشياء كثيرة جدا هنا يقولون بما احبثتنا مفروض تخجلوا شعب اسرائيل ان يخجلوا ويسألوا هذا السؤال من الذي عبر بكم البحر الاحمر من الذي اخرجكم من عبودية مصر من الذي اشبعكم اربعين سنة في البرية من الذي اعطاكم خبز الملائكة لتأكلوا أي الخفزة الذي تصنع الملائكة من الذي سقاكم ماء في البرية 40 سنة ده لو رجعوا لتاريخهم عيب عليهم أن السؤال ده برضو أنا أنه يكون عمل الرب معانا وفي فترة يشوف إيماننا ونبتدي نبكي ونتباكى مثل الرب أطفال الصغار اللي لسه باديين في علاقة روحية مع ربنا ومش فهمين بما احببتنا وهنا أظهروا أنهم يعني يتمتعون بعمى روحي لأنه لو فكروا قليلا في عبودية مصر في تاريخهم لما سألوا هذا السؤال علشان كذا أيها الأحباب كما ذكرت لكم منذ قليل انا مش عايز من سفر ملاقي ناخد معلومات لا من سفر ملاقي حناخد البعد الروحي اولا ثم بعد ذلك المعلومات بما أحببتنا تعرف أقول لكم حاجة في, في ذهنكم عارفين الشيطان لما جاي جرب آدم وحواء نجح في إيه نجح في أهم جزئية التشكيك في محبة الله بأول جزئية نجح فيها قبل أن يمارس الخطية قبل أن يأكلوا من الشجرة اقتنعوا بهذا المبدأ الشك في محبة الله آه بقى ربنا خايف أننا نأكل ونصير مثله طيب ما نأكل ونصير مثله وننفصل عنه شككم في محبة أن مبدأ أن الرب لا يريدكم أن تأكلوا من الشجرة المبدأ أنه لا يحبكم تتصيران مثل الله تعرفين الخير والشر تعرفان الخير والشر اذا التشكيك في محبة الله هو ذات السلاح الذي يستخدم الآن معنا عدو الخير ارجوكم ايها الاحباء انتبهوا يأتي عدو الخير في, في اوقات الضعف في اوقات المرض في اوقات التجربة ويقول لك اين الهك السؤال ده تسأل زمان في المزمور بالمناسبة افتحوا كده معايا مزمور 42 وخلونا نتمتع بكلمة ربنا بدل ما احنا طول الأسبوع قاعدين بنتكلم في كلام يعني لا يشبع خلونا نتمتع بكلمة كلمة المسيح كلمة ربنا افتحوا معايا مزمور 42 وشوفوا الشيطان بيعمل ايه <تصفيق> لما يكون الإنسان ضعيف لما يكون الإنسان محش إلى سند يأتي عدو الخير ويقول له أين إلهك مش انت متكل عليه تعالوا معي شوفوا كده في مضمور 42 وتحديدا بداية من الآية 3 صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا إذ قيل لي كل يوم أين إلهك كل يوم أين الهك ممكن يكون ده حال الأحباء المسلمين مثلا في الشرق فين إلهكم مش انتو بتقولوا إلهكم حميكم وبيحرسكم أين إلهك فين ده معلش يقول الرب أيضا لحيظة تركتكي وبمراحم عظيمة سأجمعك مزمور 42 اللي بيسأل أين إلهك فأنا عايز أقول كلمة في ذهن كل واحد فينا لو سمحت لو سمحتي لو جاء إبليس الشيطان يوم وهمس في أذنك وقال لك فين إلهك اللي انت عمال تصلي وتقول إلهك والمسيح الحنون الحلو فين وسايدك ليه ليه انت في الضيقة دي ليه انت في المشكلة دي أين إثبات المحبة بما أحببتنا أرجوك تكون عندك الإجابة أرجو أن يكون عندك كلمات الحياة لتجيب أرجو أن ترجع إلى تاريخك وتقول له إلهي حي إلهي الذي حفظني عبر الدهور هو حي معي وسيقمي المسيرتي لن يتركني وإنما الآن ربما وقت فيه يمحصني الرب ينقيني يؤدبني ويجب علي أن أحتمل تأديب الرب لأنه أبي الكتاب المقدس يقول الذي يحبه الرب يعمله إيه طبطب عليه بس بس يطبطب عليه ولا يعمله إيه كمان مع التطبع ومع المحبة يؤذبه الذي يحبه الرب يؤذبه ويجلد كل ابن يصر به كل ابن دي بيقدبه ليه يا رب تعمل كده عشان انتوا أولادي كنت مرة أقرأ عن طفل صبي راحت أمه طلعت في الشارع كان بيلعب مع الولاد وراحت بيلعب في الطين بقى ومبهد الهدوم وفخدته وضربته على يديه ودخلته جوا فبيسأله طب ليه ما ضربتيش الولاد التانين ليه قالت له انت ابني. أنا بربك انت أنا ما أضربش الأولاد الثانيين حينما يؤدبنا الرب أيها الأحبة هذه علامة المحبة التي ذكرها في الوحي الإلهي وقال في الكتاب المقدس الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يسر به أنت أبونا أيها السيد ونحن نصلي أن تعطنا نعمة لنفهم تأذيبك أنه للتنقية أنه للمجد أنه للبركة إذن في سفر ملاخي يبدأ أحببتكم قال الرب يكفي كلام الرب يجب أن نكون في خشوع حينما يتكلم الرب تعجبني هذه الآية في الكتاب المقدس يريد حطوها كذا في التكست أمامكم لما بيتكلم في شعياء واحد الآية اثنين بيقول ايه في الكتاب المقدس في الوحي الالهي اسمعي ايتها السماوات واصغي ايتها الارض لأن الرب يتكلم بخشوع وبرهبة اسكتي واسمعي لأن الرب يتكلم حينما يتكلم الرب ليصمت جميع لنصمت لنسمع يكفي أن يقول الرب أحببتكم قال الرب في خشوع ورهبة أمامك أيها السيد نشكرك لأنك أحببتنا إيه رأيكم من النهاردة ما يكونش عندينا الاعتراض ده إيه رأيك من النهاردة لو حاربك عدو الخير وقال لك فين الهك ما يلاقيش عندك كلام سلبي ايه رأيك يلاقي عندك كلام ايجابي حتى خلوا بالكم الكلام دلوقتي وانت بعيد عن التجربة سهل كلنا هنقول ايوه المقياس مش دلوقتي المقياس وانحنا في قلب في قلب التجربة في قلب الالم في قلب المرض هل بتقدر تقول ايوه إله موجود إله حي هو ذا المحك أيها الأحباء لازم نكون صحيين لهذه الجزئية إنه في وقت الألم والتجربه يجب أن يعلو صوتنا أكثر من وقت الراحة ونقول له نعم يا رب نؤمن أنك أحبكتنا والصورة التي أنا فيها إن كان احتياج إن كان تعب إن كان مرض إن كان اضطهاب إن كان رفض إن كان انكسار فكل هذا لا يلغي محبتك على الإطلاق إذن لا نريد أن تكون إجابتنا بعد اليوم بما أحببتنا اللي موافق على كده حتى في اوقات الضيق وهيعمل كده وده مش هيكون إجابته بما أحببتنا يكتب سبعة هتكون إجابتنا أنت تحبنا مهم مهما كانت الظروف التي حولنا اللي احنا فيها احنا واسطين انك بتحبنا الان تأتي اجابة الرب يقول اليس عيسو اخا ليعقوب يقول الرب واحببت يعقوب ده كلام ربنا احببت يعقوب و عيسو يعني ايه الكلام ده يعني ايه احببته يعقوب وابغبته عيسو هو انت يا رب بتحب اللي انت عايز تحبه وبتكره اللي انت عايز تكرهه تعالوا نشوف مع بعض <تصفيق> نشوف يعني ايه احببت يعقوب ويعني ايه ابغبت عيسو انا ساقرأ من صفر التكوين 25 ويريت الأحباء اللي بيحطوا على التكست عشان الناس اللي ما معهمش إنجيل يفتحوا معايا الإنجيل عيسو مش عيسى بعد ما ولد رفقة ولد يعقوب وعيسو من الآية 27 فكبر الغلامان وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد إنسان البرية ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام فأحب إصحاق عيسو لأن في فمه صيدا وأما رفقا فكانت تحب يعقوب وطبق يعقوب طبيخا فأتى عيسو من الحق وهو قد أعيا فقال عيسو ليعقوب أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعيت لأني قد أعيت لذلك دعي اسمه أدوم أدوم يعني أحمر فقال يعقوب اسمعوا الكلام الخطير دعني اليوم بكوريتك فقال عيسو ها أنا ماضي إلى الموت فلماذا لي بكورية فقال يعقوب احلف لي اليوم فحلف له فباع بكوريته لعقوب فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيق عدس, عدس فأكل وشرب وقام ومضى فاحتقر عيسو البكورية يعني احتقر بركات ربنا رفض بركات ربنا ده مين اللي عمل كده ده عيسو يعني البكورية ايه هي البكورية البكورية فيها ثلاث بركات تتضمن ثلاث بركات اولا يكون هو الكاهن وسط اخوة الذي يقدم الزبيحة طبعا بنتكلم قبل الناموس فاذا كان في زبيحة ستقدم يكون هو الكبير الكاهن الذي يقدم الزبيحة الكهنود الامر الثاني يكون هو الرئيس يرأى اخوته هو رئيس على كل اخوته الأمر الثالث حينما توزع السروة او التركة يأخذ النصيب المضاعف فالكهنوت والرئاسة دي بركات المسيح لأنه سيحمل المسيح في صده كان يجب أن يتمسك بالبركات السماوية احتقر بركة ربنا فربنا رفضه أحببت يعقوب أبغط عيسو يعني أبغط أعمال عيسو أبغط استباحة عيسو ده المقصود به هنا شوفوا معايا كده حطولنا لو سمحتوا عبرانين 12 رسالة العبرانيين 12 وتحديدا من الآية رقم 16 بصوا كده بيقول الكتاب عن عيسو يقول لألا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لاجل أكلة واحدة باع بكوريته فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفضا إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع مع أنه طلب البركة بدموع إلا لم يجد للتوبة مكان عايز بركة بدون توبة <تصفيق> والكلام ده هنشوفه في نفس السفر ملاخي في نفس السفر الملاخي هنلاقي لابد أن تتناسب البركة مع التوبة إذن هنا لما بيقول أحببت يعقوب وأبغبت عيسو هنا يتكلم في آخر أصفار الكتاب المقدس ملاحظين إحنا بنتكلم فين؟ إحنا دلوقتي بنتكلم في ملاخي آخر أصفار الأنبياء بيتكلم بعد أن رأى كل تاريخ كل تاريخ عيسو بيعلن أنه يرفض كل ما قام به عيسو ونسل عيسو وبالتالي بعلم الله السابق يقول أنه أبغضى اعمال عيسو ليه لانه كان مستبيحا عمل ايه باع البكوريه بتاعته باع المقدسات اللي انا اعطتهاله اذا بنشوف هنا واحنا بندرس في سفر ملاخي الذي يحتقر الرب الرب بينساه بيقول له خلاص انا سيبتك لنفسك اعمل اللي انت عايز تعمله بس انت مسؤول بعد كده عن كل اختياراتك ما تجيش وتفكي بعد كده وتقول لي يا رب انت اللي اخترت كده اذا احببتكم قال الرب وقلتم بيما احببتنا ادينا الدليل الدليل اليس عيسو اخن ليعقوب يقول الرب واحببتو يعقوب طب حبيت يعقوب لي يا رب لاني يعقوب احبني لان يعقوب اهتم بالبركة بتاعتي تعرف يا إخوة لما انا أقرأ الجزئية دي بتاعة طلب يعقوب من عيسو أن يبع له البكورية تعرف لنا متوقع إيه كنت أتوقع أن يدور الحوار كالتالي بيعني بكوريتك فيروح عيسو يقول له إيه إزاي أنت تطلب مني أبع لك بكوريتي وكان يجب أن يقلب الأرض عليها واطيها ويقول له كيف أبيعك بركات الله ازاي الكلام ده هو ده فرص انا هبعهولك ببركة الهي ده كان المتوقع الغريب في الامر لان عيسو بيقول ايه واناعمل بالبركة ايه اعمل للبركة انا مش عايزة انا عايزة اكل دلوقتي انا جعان الدين ااكل فاخذ الاكس واحتقر البكورية احتقر بركات الله في المقابل نرى يعقوب يهتم بالبكورية يهتم ببركة الرب فأحب الرب أسلوب يعقوب طريقة يعقوب إيمان يعقوب وأبغب الرب طريقة عيسو وأسلوب عيسو وعدم إيمان عيسو دعوني أقول لكم كلمة أيها الأحباء كان ركز معايا في الكلام ده كان يعقوب رجل المستقبل وكان عيسو رجل الحاضر كان يعقوب رجل المستقبل يعني رجل المستقبل يعني باصص بعينه للأيام القادمة للبركات القادمة للمستقبل عايز البركة بس عيسو باصص تحت رجليه أعمل بالبركة إيه ومالي انا أنا ماضي إلى الموت أعمل بالبركة إيه باصص تحت رجليه الآن نعود ونطرح هذا الأمر على أنفسنا هل في مرة من المرات كنت انا رجل الحاضر هل في مرة من المرات بصيت تحت رجلية بصيت للتراب هل في مرة من المرات كنت قصير البصر ومشواخد بالي مفروض أبص للمستقبل البعيد انا وحيد بقول عن نفسي نعم نعم كثيرا ما كنت هكذا نعم وأكذب ان قلت لا ولكني اتوق أن لا أكون كذلك أصلي أن أكون دائما رجل المستقبل الذي أنظر بعين المستقبل بعين البعيد لكي أفهم طرق الرب وإعلاناته إذن من هنا نتعلم أشياء كثيرة أيها الأحباب أن الرب يبدأ بالمحبة بربط المحبة بالطريقة التي تجذب الكثيرين وبعد ذلك يعلن خلال التاريخ أنه أحبنا إلى المنتهى وبعد ذلك يعطي الدليل أليس يعقوب أخا عيسو أخا ليعقوب قال الرب نتعلم أن نكون رجال المستقبل وليس رجال الحاضر ثم بعد ذلك يقول الوحي الإلهي ماذا يقول حطونا الآية اللي بعد كده وجعلت جباله خرابا وميراته لذئاب البرية ليه لأنه رفض البركة عايز يعمل بإيده بدراعه طيب اعمل بإيدك بدراعك النتيجة الطبيعية خرابي أيها الأحباء ده حتى الرب يسوع قال للتلاميذ بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا كان هذا كلام الرب الإله لا تستطيعوا أن تفعلوا أي شيء بدوني ثم ماذا بعد ذلك يقول لأن أدوم قال قد هدنا فنعود ونبني الخرب ده كلام البشر طيب يرد ربنا يقول له ايه هكذا قال رب الجنود هم يبنون وأنا أهدم خلونا في الحتة دي طيب ليه ربنا بيقول كده ليه ربنا بيقول هم يبنون وأنا أهدم ما عنديش صوت <تصفيق> ليه ربنا بيقول كده عارفين ليه لأنه دي النقطة اللي احنا تكلمنا فيها من شوية نفس السلوك بتاع عيسو السلوك بتاعيسه جاي يطلب البركة من أبوه بدموع بس ملقاش مكان للتوبة في قلبه مش عايز يتوب مش عايز يتوب جاي بكل ذنوبه وبكل آآ آآ الآثام بتاعته عايز بركة فهنا هم بيتحدوا الله احنا من غير توبة ومن غير رجوع احنا حنبني اللي انتهدمته وحننجح فربنا بيقول له ايه ابنه وأنا أهدم لأن الفكرة أنا عاوز نفسك انت أنا عاوزك انت ترجع الأول انت تخلص نفسك انت تبني حياتك الروحية في الأول مش رايح تبني لي بيوت وقصور ديها تبنيها هدمة طب ليه تعمل كده يا رب عايز أجيبك للمحبة عايز أيقزك عايز أخليك تفوق تعرف أنه في إله في السماء قال الجاهل في قلبه ليس إله عايز من نفسك تبني عايز من نفسك تكبر ورافض عشان كده انا حرفضك اذا تعالوا ناخذ النهاردة عهد مع ربنا تعالوا ناخذ عهدا مع السيد الرب اليوم ونقول له ايها السيد الرب نحن لا نريد ان نبني ولا نريد ان نتعظم ونتكبر نحن نريد أن نتوب أمامك نحن نأتي إليك بقلب تائب اليوم نحن نأتي إليك بقلب منكسر نحن نصلي أن ترفع كل الخطايا كل شائبة تمنعنا من أن نعرفك أكثر من أن ننمو فيك وفي محبتك أكثر اطرح يا سيد كل القيود والسلافل التي تقيدنا وافتح عيوننا عليك اجعلنا يا رب اليوم أن نبدأ معك عهد جديد عهد فيه لا نبني بأنفسنا ولكن بك أنت نستطيع أن نفعل ذلك أيها الأحباء وروعة الإله روعة الإله أنه في كل وقت أنت تأتي إليه سيقبلك مهما كانت حالتي سيقبلني حد قط وقاتي ولا قيمة لي ولكن إذا ذهبت إلى هذا الإله وقلت له يا سيد أعني أنا أريد أن أبدأ ففحة جديدة يقول لي تعالي استنع أرد أن أنظف نفسك أولا لا تعال أنا أنظفك أنت مش هتعرف أنت لا تمتلك, لا تمتلك الإمكانات لكي تنظف نفسك أنت لا تمتلك انا أمتلك هذه الإمكانات انا الذي خلقتك انا الذي أستطيع أن أنظفك تعال باركنا أيها السيد الرجل باركنا أيها الملك العظيم إذن أيها الأحباء احيانا تخليني أدخل إلى العمق شوية في حياتنا بيكون في حياتنا في شوية تعب في شوية قلق لا المشروع الفلان اللي انت بتعمله بايز وتفتح شغلانة جديدة في الاهم الشغالة وتروح تتوظف في محل جديد لاقي نفسك مش ناجح وربنا بيقول لك نفس الكلمة القديمة انت بتبني وانا اهدم في ايه يا رب ايه الحاصل الحاصل ان انا عايزك انت في الاول ارجع بقلبك وشوف الباقي ده كله انا هعملولك وناس كتير مسيحيين يشتكوا يقولوا أنا مش موفق في حياتي كل شغلانة انا مش موفق فيها كل موضوع أشوفه قدامي مكفول وهو مش مكتشف السر السر إنه ربنا عايزي فوقنا وبيقول لنا ارجع في البداية عن الخطيئة والباقي ده أنا أنا بدي لناس ما, ما يعرفونيش يا ابني أنا بدي لناس بيقولوا أنا مش موجود وأنا مديهم الشغل والتجارة والويل أنا عاوزك انت في البداية تأتي إلي بقلبك وبعد ذلك أنا هفتح لك الطريق ذا شيء سهل ذا مش شيء صعب بماذا احببتنا في كل مرة نقف ونكسر ونجرح قلب الإله ونقول له بماذا أحببتنا ما احنا هو تعبانين يا رب ما احنا تعبانين في حياتنا لا تعال ارجع توب في البداية ونقف اديني فرصة اعمل لك قلب جديد وبعد كده هتشوف العجب انت بعد كده هتتمتع بيا بعد كده هتشوف البركات اللي انا حدها لك لكن انت عاوز اهلا نقبل الهادي ابي نقبل الهادي فاضلتوما لكن انت عاوز انه بدون توبة وتاخد بركة وترفع ايدك وتصلي وتقول لي باركني يا رب وانا ابارك انسان بعيد عني لا انا عاوز اباركك وانت ابني واخدين بالكم اني احبه ماخدين ما بالكم من الكلام ده اذا قال هكذا قال رب الجنود هم ابنون وانا اهدن ويدعونهم تخوم الشر يعني يعني المكان اللي كان فيه الناس الاشرار وعاقبهم الرب الاله بسبب شرهم لا يقول لك بعد كده الشعب الذي غضب عليه الرب إلى الأبد يا ساتر يا رب فترى أعينكم وتقولون ليتعظم الرب من عندي تخم اسرائيل احنا عايزين نوصل للنتيجة دي احنا عايزين نصل إلى النتيجة نقول فيها ليتعظم الرب لقد رأينا يا رب مجدك لقد رأينا تاريخنا معك شفنا حفاظك لينا يا إخوة خلوني أقولك حاجة صدقوني أيها الأحباب وجود مسيحيين في الشرق هذه أكبر معجزة تؤكد أن الحامي والراعي والذي يحمي كنيسة وأولاده هو المسيح الإله الحي أعظم دليل على وجودنا في الشرق كمسيحيين هي روعة هذا الإله وأمانة هذا الإله ومحبة هذا الإله هذا, شيء هذا إبداع هذا شيء أمر عجيب جدا لنرجع إلى هذا التاريخ ونرفع صوت واحد ونصرخ معا ونقول ليتعظم الرب نعم يا رب تستحق تستحق أن نصرخ ونقول لك لتتعظم ما عندناش إحنا سؤال بما أحببتنا إحنا كما تحيين ما عندناش السؤال بما أحببتنا لا نحن لدينا الأدلة لدينا البرهين لدينا الإثبات الكامل مش محتاجين إجابة إحنا عارفين أن السيد الرب هو الذي حفظ أولاده عبر التاريخ حفظنا إلى اليوم رفعين شخص المسيح عالي اسمه فك كل الأسماء صليبه يرفر في الشرق في أماكن كثيرة جدا ده إيه ده بقوتنا لا يا أحبة ده بأمانة هو فقط بأمانة هو فقط لا بقوتنا ولا بتقوانه ولكن بأمانة المسيح باسم المسيح العظيم فقط يرفع اسمه وجلاله ومجده في كل الشرق فنحن لا نحتاج إلى أدلة بما أحببتنا لا احنا عارفين يا رب وعلشان كده أرجع وأقول مرة تانية السلاح الذي يستخدم عدو الخير معايا ومعاك هو أنه يشككنا في محبة ربنا يشككنا فين ربنا ده احنا حمضية ده هيعمله ده هيسوه شوف في مصر شريعة إسلامية كل ورق كل إلى التاريخ سينضي كل سينتهي كل لا قيمة له لو فرح يوم ولا اثنين ولا سنة ولا اثنين كل سينتهي لأن كلمة لا ترجع إلي فارغا الكتاب يعلمنا أن لا نهتد بكل تعليم غريب عارفين أحلى حاجة في محبة ربنا إيه؟ إن محبة ثابتة يعني إيه محبة ثابتة؟ يعني محبة لا تتغير لا بتضعف ولا بتقوى محبة ثابتة يعني إحنا كبشر محبتنا ممكن تتغير وفق التعاملات اللي بيننا ظلمتني يمكن أتعب شوية ظلمتني أكتر يمكن أقول ما فيش داعي خلاص كفاية كده بس ربنا مش كده ده حتى اللي أنكروا المسيح ده حتى اللي بيحاربوا المسيح بيحبهم ايه ده ايه العجب ده روعت المسيح ايها لحبه انه يريد ان الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ده الرب الاله وعلشان كده بنقول يا رب احنا لا عوزين نبني ولا نشيد من غير إيدك الحلوة أصل إيدك يا رب لما تبني يظل البناء إلى الأبد لكن إحنا لما نبني أي بناء ممكن يقع وينتهي فإحنا عايزين إيدك قبل إيدنا عايزين إيدك تمسك إيدنا عايزين إيدك تؤسس عايزين إيدك تبني عايزين إيدك ترفع مش خايفين يا رب مش خايفين لأنك أنت اللي بتحوطنا حطونا الآية دي أيها الأحباء الآية دي معزية جدا لكل شخص فينا في ضيقهم تضايق معهم وملاك حضرته خلطهم حطوا الآية دي لو سمحت الآية دي مهمة جدا في ضيقهم تضايق معهم إذا دلوقتي الناس اللي ما كانتش سامع هل دلوقتي في صف الناس اللي ما كانتش سامعة طيب نشكر الله المثالين اللي اتكلم عنهم شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد المثال بتاع قادة الظلم ست كل يوم تذهب لقادة الظلم انصفني انصفني انصفني فقال انا متعب نفسي انصفة واخلص هي كل يوم حتيجي وتقلقني انصفة خلاص فكم بالحري أبوكم السماوي شكذا فكم بالحري أبوكم السماوي ففي ضيقهم تضايق معهم يعني اوعى تفتكر انه الرب يسوع المسيح اللي بيقول عنه الكتاب المقدس مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية ممكن يشوفك تعبان مجرب وما, وما يعيشش مشاعرك لما تبكي بيعيش مشاعرك ويقول لك ايه لما تبكي ها يقول لك ابعدي عني عيناتي فانهما قد غلبتاني غلبتاني ايه الكلام بايه الرقدي يا رب ايه الرقدي يا سيد ابعدي عني عيناكي فانهما قد غلبتاني فبيحس بمشاعرنا وبألمنا وبضيقنا ويعمل ايه يبعث ملاك ويخلصنا فإحنا مش نحتاجين دليل اوعكوا تغلطوا وتفألوا السؤال بتاع يعقوب بما أحببتنا اوعى نكون نكارين للجميل ننكر جميل ربنا معنا ونقول يا رب فين دليل حبك لنا ده إحنا كل يوم بننقذ من من أخطار كثيرة إحنا حتى مش شعرين بيها نجد يد الرب الحنونة ترعانا وتهتم بينا إذن أحببتكم قال الرب وقلتم بما أحببتنا أليس عيسو أخا ليعقوب يقول الرب وأحببت يعقوب وأضغبت عيسو وجعلت جباله خرابا وميراثا لذئاب البرية لأن أدوم عارفين اللي زعل ربنا أكثر كمان من أدوم لما حقب السبي البابلي وكان اليهود بيهربوا أيام السبي فكان الأدميين يمسكوا اليهود ويقتلوهم يصطدوم ويقتلوهم تحالفوا مع بابل وعلشان كذا في المزمور قال لها لأدوم يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يكافئك مكافأتك التي أعطيتين إياها طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة وعلشان كذا مكملوش خمس سنين ونفس بابل أطاح بأدوم كمان واحتل أدوم وضرب بالسيف أدوم أوعك تفرح بدلية أخوك أوعك تشمت لما أخوك يكون تعبان في مشكلة أو في ضيقة وتروح تفرح وتعمل فرح أولاد ربنا ما يعملوش كده احنا شوفنا الأحباء المسلمين لما تضرب البرجين بتوع أمريكا اتعمل فرح في كل الدول الإسلامية طلعوا في الشارع ويهللوا ويزغراتوا ويقبلوا ليه يا ناس آه ضربنا البرجين قد فيها ناس أبرياء مش مهم يموتوا الأبرياء ناس بتعمل فرح علشان ناس ماتت احنا مش كده احنا الكتاب يعلمنا ويقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين يعني لما يكون في ناس عنديها حزن وضيق وألم احنا مفروض نتفاعل معهم نصلي من أجلهم صلوا من أجل هؤلاء أيها الأحزاء خلونا نتعلم من مسيحنا العظيم محبة الآخرين ده اللي عملوا أدوم هنا في الدراسة بتاعتنا النهاردة ليه أدوم أخذ كل, الـ الـ كل العقوبات دي لأن أدوم بدل ما يكون عنده رحمة ويتقبل هؤلاء الهاربين من السيف ومن الحرب كان بيصطادهم ويقتلهم لكن احنا مش كده احنا بنصلي من اجل كل المسلمين واني اه اه اه يعني اسمعوها كده من فم الان بملء الفم اقولها في هذه الروم اسمعوا يا مسلمين <تصفيق> أطلب لكم بركات الرب الإله أطلب لكل المسلمين ولكل أمة محمد الأحياء الآن أن يباركهم الرب الإله بركة خاصة من عنده وأن تدخل معه الأبدية وان تتمتعوا معه في الأبدية التي أعدها لنا وشايفين المسيحين بيكتبوا إيه على التكست بيقولوا أمين بيقوله يا رب مش زي ما انت بتعود في الجانع وتقول امين ورا الشيخ وهو بيقول يهدم بيوتهم ويتم اطفالهم ويثكل نساؤهم وتقول امين الغريبة انك بتقول امين يا اخي لا احنا بنقول امين على شيء اخر بنتعلمه هنا من سفر ملاخي من الكتاب المقدس هنا بنتعلم إننا نقول أمين على إنه بركات تحل عليك معرفة روحية جديدة تحل عليك فهم روحي وملك أبدي تحل عليك وأنا أقول هذا لأمة محمد كلها وكل سلام وكل فرح وكل طمأنينة أتمنى لكم ذلك وأصلي لأجل هذا الأمر إذن من سفر ملاقي اتعلمنا النهاردة أشياء كثيرة تعلمنا أن نصلي من أجل المسلمين أن نحب لهم الخير أن لا نفرح حينما يضعف حتى اللي كارهك حتى اللي بيهددك حتى اللي هو يعني بيهددك يعمل لك شوية مجالب ما تكرهوش معلش صلي عشان رب يفتعيني فترى أعينكم وتقولون ليتعظم الرب من عند تخم إسرائيل ليتعظم الرب هو ذا الأساس اللي احنا مفروض نصلي من أجله أن مجد إلهنا يعلو يعلو ويكون علينا نور نوعى تفتكر أنه ده حيثقط أمام إلهك أبدا حاشا حاشا أنه يثقط ما تعملوا من أجل الرب حاشا أنه يثقط أمام إلهنا لا يمكن لأن إلهنا إله عادل إله محب إله يحترم خليقته يهتم بأولاده الآن أختم بالآية رقم 6 حطونا الآية رقم 6 أيها الأحدى الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده فإن كنت أبا فأين كرمتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي قال لكم رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون اسمي وتقولون بما احتقرنا اسمك لسه ذات سؤال رقم كامل ناس الصحية معايا في سفر ملاخي بما احتقرنا اسمك السؤال رقم كام طيب اكتبوا الاسئلة دية ياريت شوفوا حطوا السؤال الاول مكتوب والسؤال الثاني علشان نعرف حطوا الاسئلة مكتوبة يبقى السؤال الاول اللي هم سألوه بما احببتنا ممتاز ده السؤال الاول السؤال الثاني السؤال الثاني إيه؟ بما احتقرنا اسمك ربنا بقول لهم احتقرت اسمه قالوا له بما احتقرنا اسمك فين الكلام ده طيب خلونا نرجع لبداية الآية لأن الآية دي أخوة بتمثنا إحنا كمان بتمثنا بشصورة شخصية عارفين الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده المسيح عمل ايهنة له وكل المجد حط قاعدة معروفة عند كل الشعوب عند كل الناس بيقولهم الابن بيكرم اباه بيطيعه بيحترمه بيسمع كلامه بيحبه بيكرمه والعبد بيخاف من سيده العبد بيخاف من مين من سيده فبيهابه وبيعمل حسابه فالنسيح بيقول ايه هنا الكلمة بيقول انتو عملين تقولولو كل يوم ابونا ابونا ابونا سيدنا سيدنا سيدنا قال لهم طيب لو كنت انا ابوكم فين كرمتي اينا هو اكرامكم لي وان كنت انا سيدكم فا اينا هيبتكم خشيتكم خوفكم رهبتكم مني اه يبقى الكلام ده مش كان زمان وانتهى <تصفيق> الكلام ده لا لسه دلوقتي كمان فاكرين الرب يا سوق الموعز على الجبل قال ايه ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات مش ده كلام المسيح له كل المجد الناس اللي عملين يا رب يا رب أنت أبونا أنت سيدنا أنت ملكنا بيقول لهم ليس كل من يقول الكلام ده يدخل ملكوت السماوات لا لا لا لا الموضوع اعمق من كده ايه يا رب انا عايز قلب انا بدور على قلب على حب على مشاعر على طاعه على ايمان لكن مش كلام لا تكرر الكلام باطلا كالامم انتوا معايا ايها الاحباء اي تعالوا نسقط هذا الكلام علينا تعالوا نطبق الكلام دا علينا على وحيد وكل الأحباء الموجودين احنا كمان بنقوله يا سيدنا و احنا كمان بنقوله يا أبونا فلو كنا سالكين بعيد عن هذه التعابير فهو ذات الصوت بيتكرر لنا النهاردة نسمع فيها صوت النبي ملاخي ربنا بيتكلم على لسانه بيقول فإن كنت أبا فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي إيه رأيكم سيسين الكلام كلمة الرب لا تشيخ وكلمة الرب حية وفعالة وأمضى من كل سيسين زيح الدين وهي الكلمة التي قيلت في القديم هي في قوتها ونقائها وفعاليتها كما اليوم أيضا لا تتغير مرة واحد منحد بيتكلم مع واحد مسيحي بيقول له انت لسه في الكتب القديمة دي الكتاب المقدس ده كتاب قديم يعني يعني لسه انت ماسك فيه كأنه كتاب يعني ممكن يديك شيء جديد قال له ارفع عينك كذا للسماء شايف ايه قال له مش قادر ابوصلة اندي شمس قال له إيه رأيك الشمس دي مش أقدم من الكتاب المكتوب ده بس شايفها قوية إزاي وصادقة إزاي وشعي إزاي ونفس النور بتاعها ونفس الضياء بتاعها ونفس العمل بتاعها هي دي كلمة ربنا أديمة ولا جديدة هي تنير الظلام وتفتح القلب ولها ذات الفعالية زي الشمس الأديمة الجديدة الكلام ده كان ليه تأثير على هذا الشخص وبالمتابعة اعمن الشخص ده بعد كده بعد ما كان ملحد اذا هنا بنشوف على انه الرب يقول لنا الكلام ده يا اخوة لازم نستيقظ يسأل السؤال والسؤال لي يوليك ان كنت أبا فأين كرامتي وان كنت سيدا فأين هيبتي <تصفيق> أحيانا الإنسان لما يكون في ضعف بيتمرد يتمرد على ربنا ويتمرد على الوضع اللي هو فيه وعلى الحالة اللي هو فيها التأثير الأول الانتباع الأول اللي بيجينا الرد الفعل الأول هو التمرد بس إحنا عايزين رد الفعل الأول يكون الشكر انا عارف انه ده صعب صعب انا انا لا, لا, لا اقول انه سهل لكن صدقوني جربوها جرب مرة وانت في مشكلة معلش جربها وشوفت الكلام بس اعو المشكلة في قمتها ولسه جديدة وارفع صوتك بالتسبيح بس ما تعملش حاجة ما تعدش ترتبك وتفكر وهعمل ايه وده حيحصل بس ارفع صوتك بالتسبيح بس سبح وبعد كده انت حتشوف عجب حتشوف المشكلة دي تتحل ازاي بطريقة عجيبة جدا لان في التسليح قوة ادينا الدليل هي اسوار اريحة هدمت من ايه مش اسوار اريحة دي هدمت بالتسليح والهتف قال لهم اهتفوا وستفقط الاسوار هتفوا سقطت الاسوار اسوار مش هتسقط مشكلة قدامك بالتسبيح جربة بس انا عارف هيكون صعب ان احنا نسبح لانه الانسان انسان بيكون مشدود بالمشكلة بتاعته والتجربة بتاعته هعمل ايه وشايل الهم وقلبه يعني مش مش مع التسبيح بالوقتي لكن سبح نعم جبل المقطن نقل في وقت ضيق صام الشعب وصلنا ثلاثة أيام واللي نقل جبل المقطم إسكافي <تصفي> عارفين ليه نقلوا بإسكافي يا أخو عارفين يعني إيه إسكافي يعني رجل بدون مواخذ اللي يصلح الأحذية عارفين ليه؟ أقول لكم ليه لما زمان جي جوليات وقف قدام الناس وقال لهم مين يتحداني اطلعوا واحد فيكم يتحداني وقعد أربعين يوم يذل في الناس لو طلع له شاول انتم عارفين شاول كان طويل ده أطول من كل الناس شاول الملك صح لو طلع له شاول وتحاربوا مع بعض كنا نقول ما فيش مشكلة يعني إلى مت... حد ما متكافئين شاول وجليات وريدين من بعض فغلبوا بقوته ها وضحت قدامكم جبلوا مين؟ جاب صبي قيل عنه في الكتاب المقدس أشقر مع حلاوة في العينين جاب صبي صغير عشان لما يغلب كل الناس تقول ايه دا ربنا مش داود وعدها الفكرة قدامكم دا ربنا مش مين مش داود لما حول جبل المقطن كان ممكن يحولوا بالبطريارك الموجود في ذلك الوقت بالبابة قال له لا بطأ انا مش هجيب لك اكبر قديسين في الشعب في الناس حسيب اكبر قديس هجيب لك اصغر قديس في الشعب اصغر واحد في الشعب المهمل المحتقر ذا اللي هجيبه عسنين قولك جبل المقضى واجاب سمعان ها هذا الرجل سمعان الخراز ونقل جبل المقطن في مصر عن طريق هذا الرجل ليه عشان ما نقولش اتنقل بالأساقف والبطارقة ما طبيعي ما دول قديسين رجال الله لا لا احنا هنجيب واحد من عامة الشعب أصغر قديس عشان كده انا بقول ايه دائما أصغر طفل يقف بمحبة البريئة أصغر طفل مسيحي يقف بمحبة البريئة يهز عرش الإسلام يهز عرش الإسلام لأنه يمتلك محبة لا يعرفها الأحباء المسلمين لا يعرفونها فهو يمتلك هذا الحب الإلهي <تصفيق> إذن إحنا هنا زي ما أنت شايفين بنتكلم من صفر ملاخي في العهد القديم ولكن زي ما انتم شايفين كذا الدروس اللي في الكتير اللي احنا منتعلم ونستفيد منيها كلمة الرب التي لا تشيخ كلمة ربنا اللي مش ممكن تتغير ابدا بس قبل ما سيدي الكلام ده عاوز اقول كلمة في ودن كل واحد فينا ارجوك اخي وارجوك اختي اسمعوني لو سمحتوا ارجوكم بمحبة اكرموا الرب الاله في حياتكم اكرموا الرب الاله في حياتكم لأن السؤال اللي سألوا ما انتهاش إن كنت أبا فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي أديكم مثل؟ أديكم مثل أديكم مثل لما وحيد يدخل الكنيسة اللي هيصل ويرفع قلبه ويسبح مع المسبحين ويرنم ويسبح إلهه بس إيه مش عارف يكفل الموبايل بتاعه وسايب الموبايل بتاعه لو إيه وبيرد كمان داخل التسبيح بيرفع الموبايل ويرد تعرف ربنا حيقول لي إيه عارف ربنا حيقول لي إيه اكرم الذين يكرمونني أما الذين يحتقرونني فيصغرون حخليك صغير أوي في عين كل الناس طالما انا صغير في عينك ده مثل من الأمثلة ان كنت سيدا أين هيبتي ده ياخي لما بيكون عندك ميت مهم لما بيكون عندك اجتماع مهم بتروح تكفل الموبايل بتاعك لو انا غلط قلولي انت غلط بتتكلم غلط وانا ما عنديش مانع اقول لك انا اسف ما عنديش اي مانع اقول لك انا اسف سامحوني انا فهمت غلط بس بيحصل لما يكون عندنا ميتنج وميتنج مهم الناس يقول علينا ايه انا مش متحضر ازاي انا في الميتنج ده وفاتح الموبايل اقفل الموبايل لما يكون رئيسي في الشغل وعامل معي اجتماع اكفل الموبايل ده اجتماع شغل مهم فان كنت سيدا اين هيبتي ايها الاحباء عايز ربنا يكرمك اكرمه عايز تشوف عمل ربنا في حياتك اكرم ربنا عشان تشوف عمله في حياتك اكرمه هابه اخشى اخشع امامه لما تقف قدامه في تسبيحك وترنيمك كرس الوقت ده لي يقول له ده بتاعك يا رب أنا ه... هافترج عن العالم الحتة دي بتاعتك أنت الساعة الساعتين دول بتاعك لأن عايز أنا محتاجك يا رب عايز أخذ منك أرجوكم أيها الأحباء اكرموا ربنا في حياتكم اكرموا ربنا في كلامكم اكرموا ربنا في ألفاظكم اكرموا ربنا في تصرفاتكم اكرموا ربنا في تعاملكم مع الآخرين كل الآخرين وانت حتمطق بكلام على جارك عشان تنم فيه أو على جارتك عشان تتكلمي عليها قولي ربنا سمعني انا بكرمك يا رب مش عايز اتكلم على فلان انا حكرمك النهاردة يا رب انا حكرمك النهاردة يا انا هكريمك بكرة كمان يا رب انا هكريمك طول حياتي اكريموا ربنا في حياتكم علشان ما نجيش نعيط بعد كده ونقول فين ربنا احنا مش حسين ببركة ربنا في حياتنا ما احنا بنقول الكلام ده علشان احنا مش مديين الفرصة لما طلب عيس البركة ما خدهاش عارفين ليه ما خدهاش لانه مش تايب عايز بركة من غير توبة ربنا قال له آسف دي مش الثقة بتاعتي الثقة بتاعتي عايز بركة توب تعالوا إلي يا جميع المتعبين انا هريحكم ارجعوا إلي أرجع إليكم لكن انت عايز بركة وعايز وعايز وبتلوم ربنا وبعد كده بتقول له إيه فين البركات بتاعتك يا رب انت مش مديني حاجة انت مش بيديني اي شيء انا مش حافظ اكرموا ربنا في كل شيء قل لي يا رب انا هسامح فلان اكراما لك يا رب الموضوع صعب علي جدا يا سيد انا في مرارة لانه جرحني بس انا عشانك انت انا هكرمك انت اكراما لك يا رب انا هسامح فلان وفلان اكراما لك يا رب ساعدني احب المسلمين رغم كرههم لي بس ساعدني احبهم اكراما لك انت عشان اعرف اخدمهم عشان اعرف اوصل كلمتك ليهم حب كل الناس اكراما لسيدك اللي حبك وكنت انت بارو قديس انا صح ولا غلط سيدك لما حبك كنت انت بارو قديس في ذمتك سيدك لما حبك <تصفيق> انت كنت بار وقديس علشان انت بار وقديس حبك ولا انا كنت لا شيء ودون ومصدرة وغير موجود واحبني ايوه ونحن بعد خطا مات المسيح لاجلنا فاذا كان سيدي حبنا اللي هو الهنا واحنا خطا يبدأ انت ما تحط الشروط بقى وتقول إلا فلان يكون كذا عشان أحبه ما هو لو تحط الشرط ده لينا ما كانش إلهنا حبنا اللي فهمني يكتبني سبعة لو كان الشرط ده اتحط ليك وإلهة تحط شرط قال أنا مش هحبه وحيد إلا يكون بار وحلو وقديس ومبارك فأنا هحبه طيب عيش بقى أنا عمري ما حكون بار ولا قديس ولا طاهر من غيرك يا رب حكونها ازاي ان شاء الله مش هتنفع ما الشرط فأحبني بدون شروط فبيقولك انت كمان ما تحط الشروط لان انا ما حطت شرط في كلمة دايما بقولها وحقتن بيها وحنكمل حناخد احنا بنعمة الرب ملاخي سفر ملاخي كاملا تعرفوا أبانا الذي لما جدت ت Lahmizu له يا رب علمنا أن نصلي كما علم يحنى ت Lahmizu قال لهم أولوا أبانا الذي في السموات صح اصحوا معايا شوي انا عربتها خلص مش ستطول عليكم قال له علمنا يا رب قالوا أولوا أبانا الذي في السموات فأعد قولوا أبانا الذي في السموات تعرفوا أبانا الذي في السموات دي يعني مثلا كل قطعة فيها أبانا الذي في السماوات ده جزء ليتقدس اسمك ده جزء ليأتي ملكوتك ده جزء وهكذا في كل جزء من الأجزاء دي كان ممكن المسيح له كل المجد يعطي محاضرة طويلة عريضة تأخذ ألف كتاب فإنه ده الله الكلمة ألف كتاب ما يتعش كل محاضرة من المحاضرات دي صح؟ صح تخيلوا الرب يسوح ساب كل ده وبعد أبانا الذي راح معلق على حتة وحدة بس في كل القطع والأجزاء دي علق على حتة وحدة بس قال ايه فإن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي زلاتكم يا يعني انت تبت كل الكلام ده معلقتش عليه علقت بس على الحتة دي أيوه. الحتة دي اللي حتخليك تعرف تبقى في قدامي وتقول لي سامحني وارحمني بدليل ان يا رب من اجلك سمحت فلان ورحمت فلان سوف أقول لك سامحني وارحمني غفرت الفلان تغفر لي يا رب وعشان كده المسيح حطها ايه واغفر لنا زنوبنا كما كما يعني بدليل زي ما انت شايف سلوكنا يا رب زي ما انت شايف اننا بنغفر للاخرين بناء على ما ترى اغفر لنا احنا كمان ذنوبنا كم ممكن ربنا يعلق على كل حاجه ساب كل حاجه وانغفر لنا ذنوبنا <تصفيق> كنت مرة اقرا عن افسس 2 تكنيتا وبعدين الاسي الكنيسة دي عبارة عن عائلتين كبار جدا كل الكنيسة عبارة عن عائلتين كبار جدا وبعدين العائلتين دول متخصمين مع بعض فبيدخلوا الكنيسة وكل عائلة بتعود في جانب يعني, يعني عائلتين كبار كبار جدا كل البلد عباره عن عائلتين بس ايه يعني ممكن تقول البلد كده فيها خمسمية عائلة 500 عيلة بس كلهم ينتموا إلى عائلتين كبار تتخاصموا مع بعض فأصبح كل عيلة تقعد واحدة تقعد على اليمين وعيلة تقعد على الشمال <تصفيق> فجي الأسيسه بعد ما ختم الصلاة وعارفهم متخاصمين مع بعض فصلى الصلاة الختمية أبانا الذي في السماوات وجي عند الحتة دي وقال ولا تغفر لنا الزنوبنا كما لا نغفر نحن ايضا للمزنبين فوقفوا قالولو لا استنى انت بتقول غلط قال لهم لا انا بقول صح تعالوا نصلي ولا تغفر لنا زنوبنا لاننا لا نغفر لمن اتاء الينا قالوا له غلط مش كده قال لهم صح يا كده اسبتولي قالوا له مكتوبة في الانجيل والمسيح علم التلاميذ واغفر لنا زنوبنا قال لهم طيب بذمتكم مش خجلانين من نفسيكم حنصلي بقى ونخدع ربنا ونكذب عليه ونقول له كما نغفر نحن أيضا وإنتم مش عافين تغفروا البعض وخجلهم وكل واحد طلع من الدكة دي واحد طلع من الدكة دي وحضنوا بعض وجبلوا بعض وغفروا البعض وكان سلام في المكان لاجل حكمة أعطاها السيد الرب لهذا الخادم الرائع إزاي تجب جدام ربنا وتصلي وتقول له اغفر ليه وانت سايل في قلبك اكوان ما تعملوش كده اكرمو ربنا وعايز اقولك علشان, علشان اكون امين معاكم في فرق بين انك مش عايز وانك مش قادر في فرق بين انك مش عايز وبيتقول ربنا انا مش عايز وقللك برحتك وانا مش عايز كمان وفي فرق بين انه بتقول لرب انا عاوز اسامح فلا بس مش قادر ساعدني يا رب انا عاوز اسامحه من اجلك اكراما ليك انا بقول لك يا ابي وعشان انت ابويا كرام الكرام اللي عايز اديهالك اني اسامح فلان من اجلك بس انا مش قادر انا بصلي انك تديني قوه اديني نعمه احبه اديني بركه احبه ده الفرق بين اولاد ربنا والآخرين انت مش قادر صل قول يا رب اديني لكن اوعى تقول انا مش عاوز وللاسف أنا قابلت ناس بيقولوا أنا مش عاوز لسه ما فهموش أنا مش عاوز حكيت لكم الموضوع ده واحد قال لي أنا كنت يعني في مش, مش قابل أبدا كلام المسيح في الموعز على الجبل ده مسيحي ها؟ لأنه إزاي يقول يمطر شمسه على يشرق شمسه على, يشرق شمسه على الأبرار والأشرار وكنت معطرف وبقول له يا رب لما هم أشرار أنت بتشرق شمسك عليهم ليه وبتديهم خيرك ليه قال لي سنوات طويلة وأنا ضد ربنا بقول له مش فاهم الكلام ذا غريب عارفين قال لي ايه بعد كده إلى أن اكتشفت أني أحد هؤلاء الأشرار الذين يشرق بشمسه عليهم قلت له بس أشكرك يا رب ده أنا ما كنتش واخد بالي ده أنا كنت فاكر نفسي أنا كويس وحلو أتاري أنا يا شرير ومش واخد بالي وإنت عمالة تشرق شمسك علي كل يوم وأنا بقولك دول عشرار أشكرك يا رب عشان طولت بالك علي أشكرك يا رب أحباء المباركين خلاصة رسالة اليوم لي ولكم خلاصة رسالة اليوم من ملاخي لي ولكم اكرموا الرب في حياتكم يعني اين اكرم ربنا يعني كل الخير اللي تقدر تعمله اعمله من اجل اكرامك للرب هل في واحد فيكو اخد قرار النهاردة انه في وقت التسبيح حيقفل الموبايل بتاعه اكرم ربنا ربنا هيكرمك صدقوني <تصفيق> الناس اللي كتبوا سبع واحد اكريموا ربنا ربنا هيكرمكم لا يمكن يسيبك لا يمكن بس لازم يكون ده عملي في حياتنا اذا رسالة اليوم من ملاخي وسنكمل بنعمة الرب القدير في الايام القادمة رسالة اليوم من ملاخي نكرم الرب في حياتنا اكرم ربنا هيكرمك ربنا وتذكروا الاية دي لو حبيت تنمي في صحبك لو حبيت تنمي في صحبتك قل له لا يا رب أنا مش عايز أعمل كده أنا عايز أكرمك لو, لو أي خطية تذكر الكلمة دي بس هتشجعت كتير إكرام لك يا رب انا مش عايز أعمل كده إذن رسالة اليوم أيها الأحباء رسالة اليوم من سفر ملاخي حطونا الآية دي هنختم بيها الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده فإن كنت انا أبا فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي وبعدين نكمل المرة اللي جاية قال رب الجنود أيها الكهنة إلى آخره تخيلوا لو في أب في البيت أب وسط أولاده بيقول الكلمتين دوري يا صراحه انا اب ولو لو قلت الكلمتين دول لاولادي بطالبهم بانه يكرموني هكون مجروح بصراحه يعني انا بطالبهم انه يكرموني ويحبوني ايه ده ده جرح كبير جدا كيف نجرح قلب الاله إلى هذه الدرجه تخيل تخيل لو انت قلت لابنك في يوم من الايام الكلمة دي لو قلت له اذا كنت انا ابن فين كرامتي واذا كان سيد اين هيبدي ايه رأيك بذمتك كده وانت ابو انت ام الكلام ده من الصعب صعب صعب جدا ليه نخلي ربنا يقول لنا الكلام ده إن كنت أبا أين كرمتي وإن كنت سيدا أين هيبتي إلهنا المبارك بشكرك من عماق القلب من أجل محبتك بشكرك من أجل انك موجود في وسطنا بوعدك بصل يا رب انك تكمل معنا الفترة القادمة الرب يبارك حياتكم ودائما بحب أشكر الأحباء الأدمنس كل الأدمنس المباركين إلا دون فرصة أتكلم في وجودهم والأحباء اليوزر الموجودين المباركين اللي بيصلوا دايما من أجل الخدمة الرب يبارككم ودايما بحب أشكر أستاذي المبارك الأول واحد فكر في أمرين في البالتو أول واحد اخترع أمرين المحاضرات وفتح لي المجال ده صراحة بحييه والاختبارات اول واحد يعني اخترع موضوع الاختبارات ده أنه المسلم يقول اختباره is only way أنا بحييه برضه وبرفع اسمه أمام سيدي وإلهي ومخلص يسوع المسيح طب ببارك حياتكم جميع الأحباء المباركين صلوا من أجل الخدمة لإلهنا كل مجد وإكرام وبركة وسجود إلى الأبد امين ثم أمين ثم أمين اتفضلي أختي المباركة رحيل المايك ما حدثكم